Book two Tries Thalaf Thalaf Susipa Marhaban Marhaban Marhaban مرحبا مرحبا كيف ساكس كيف حالك كيف حالك وس فيكو شوروس هل أنت من أوروبا هل انت من أوروبا وس فيكو الشماركوس هل انت من أمريكا؟ min Amerika. Ar jūs atvykote iš Azijos? Helenta min Asia. Helenta min Asia. Kuriame viešbutėje jūs gyvenate? Ar jau ilgai esate jūs čia? Monzu meta va anta huna? Monzu meta va anta huna? Ar liksite? Kam Satapkahuna huna? Kam satebqa huna? Ar yum she patinka? Hal ya'jibuka huna? Hal ya'jibuka huna? Ar yush she tosto gaujete? هل انتم تمضون اجازتكم هنا هل انتم تمضون اجازتكم هنا ابلانكيكيته يجب, يجب أن تزوروني يجب ان تزوروني هذا هو عنواني هذا هو عنواني At mesrytoje pasimatysim. Pasimatysim mes rytoje? Hal sanara ba'dana gadan? Hal sanara ba'dana gadan? Labai gaila. Aš jau esukai يكي الى اللقاء الى اللقاء يكي اللقاء قريبا